صارت فيليستيون خربتا ودمارا وفي ارجائها دم واحزانا صارت فيليستيون خربتا ودمارا وفي ارجائها دم واحزانا قتل وجرح ونب واشلاء وبيت قاصفه فيه الولدانا وبيت قاصفه فيه الولدانا فيها السبيو مسكينة تركي وفي أنحائها سجن وأشجن هي الصبي مسكنات تركي وفي أنحائها سجن وأشجن أخ الصليبي أعطاها لليهود من غير واجن جزع وطغيان من غير واجن يا زمن ما دوى يا انا خاب واتعس من ظن يوما ان بغلت ترام لهو ديننا خاب واتعس من ظن يوما ان بغلت ترام لهو ديننا يا اهل الاسلام كيف تهني نفسك بيد الظلم وطعن واشر نفسك بيد الظلم وضعمه شرابا واهل فلسطين غير أمان اترضى بذل وعار وهوان واهل فلسطين غير امان اترضى بذل وعار يخرج خالد وصلاح الدين ليفعوا عن فلسطين الحبيبه ندافع عن فلسطين الحبيبه يا امه الاسلام ابي تراتا لذبح جند اليهود الجبانه يا امه الاسلام ابي تراتا لذبح جند اليهود الجبنة. انا ايطاق أن الحجر والشجاع تلك بشاره سيد العالمين تلك بشارة سيد العالمين أيا يهود خسرت وخزدي والقدس لنا سنطل آمنين أيا يهود خسرت وخزدي والقدس لنا سنطل آمنين شباب السومال يأتي إليكم يدكون المعاقل والحسون يدكون المعاقل والحسون وفي أفغاني أبات الرجال سورات لا يبى لون المنايا وفي افغاني وبث الرجال سورات لا يبى لون المنايا لنا في اليامان اخوه كالجبال انصارو شارعا والقدس حارسينا انصارو شارعا والقدس حارسينا لنا في المغرب فرسان كرمه يحضمون الاصنام اوثانا لنا في المغرب فرسان كرمه يحضمون الاصنام لنا في الشام اسود جيع يهدمون الغزمه يهود الحاقدين يهدمون الغزمه يهود الحاقدين